وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نثورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إخف افتراه وأعانه عليه قومنا ناخرون فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَذَبَهَا فَهِيَ تُملَأُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَلاَ سَلْوَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض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 أَضَرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ لَمْ ثَالِفَ الْلُّفَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَأَجَلَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي بِهَا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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثَبُورًا لَا تَدْعُ لِيَوْمٍ ثَبُورًا وَادْعُوا ثَبُورًا كَثِيرًا قل ذلك خير لم جنة الخلد التي وعد المتقود كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء لخالدين كان على ربك وعدا مسفولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم اظللتم عبادي فيقول انتم اظللتم عبادي اولم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكنما تعتوم وأباعهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوم بوراء فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 وقال الذين لا يرجون لقاهنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا يوم يرون البلائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه أبا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغماب ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماو بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعط الظالم على يديه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 وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. كَفَى مِنْ رَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْ ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 وَقَوْمَ نُوحِ الَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَضْرَقَ لَهُمْ وَجَعَلَهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا لِمَا وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له لمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد توى على القرية التي أمطرت مطر السه أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَعْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا كاد لا يضلنا عن اهتنا ان كاد لا يضلنا عن اهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظب ولو شاء لجعله ساكنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظب ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثمَّ قَدْ أَضْنَعُ إلَيْنَا قبضا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِبَاسَهُ وَنَوْمَ سُبَاءَ وَجَعَلَ النَّارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِّيَاحَ لُشُرَّا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت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 ما استوى على العرض الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا سبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أن يذكر أو راد شكورا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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وعباد الرحمن الذين يبشون على الأرض هولا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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عمله صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صدرون